الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما بعد قبل ان نبدا رساله القواعد الاربعه احب ان ننبه تنبيهات وهي نصيحه للشباب اخبرني بعض الاخوان ان بعض الشباب يفسرون تفسيرات من عند انفسهم إذا سمعوا كلام فسروا تفسيرات من عند يا فرتون انا انصح الشباب عن هذه التفسيرات الخاطئه اذا تكلم المتكلم وقالوا يقصد كذا يقصد فلان يقصد الدوله الفلانيه يقصد كذا هذه التفسيرات الخاطئه لا يجوز للشباب ان يتوهموا هذه التوهمات وفسروا هذه التفسيرات الخاطئه قال بعض الاخوان ان الشباب تحدثوا امس لما تكلمنا عن الناقل الثالث من نواقل الإسلام ومظاهره ومساعده المسلمين عالم المشركين قالوا إن انك تقتل حرب الخليج وانك تاخذ الدوله وكذلك هذا هذا تفسير خاطئ الان الحرب الخليج هذا قتال دفاع عن نفسه وحزب البعث الان قدام معتدي الان يريد الآن قتل النفوس هذا في باب الدفاع عن النفس. ثم ايضا ما في مظاهرة المسلمين على المشكلين. حزب جواب كافر. فكما كافرة. فالدام وكذا. خذب كافرة. اين مظاهره المسلمين? المسلمين على المشكلين. فيه استعانة في استعانة في, في الدول وين كان الدول كافرة الا ان بينهم عهد وامان. واما حكومة الفدام في دولة معتدية. حزب جواب كافر. يريد ان يقتل ويقضي على الاحرار والليبرالين يريد أن يدخل وي وي الخليج كله ويعلن حرب لا اللي... اين مظاهره المسلمين عادي كيف يقول بعض الشباب انه يفسر يفسر هذا التفسير ويقول يقصد يقتل حرب الخليج وان هذا من مظاهره المسلمين المشرفين وين مظاهره هذا الشيء مظاهره المسلمين على مظاهره المشركين على المسلمين ما في مظاهره مسلمين المسلمين على المسلمين إنما استعانه بالدول في الدفاع عن النحر. وفض عدو كافر وهو حزب البعث الكافر فلا يدخل في هذا فانا أنصح الشباب عن التفسيرات الخاطئة والدوله الحمد لله دولة, دولة, دولة التوحيد دولة مجتمع تحكم بشرع الله هي دولة التوحيد الأن ليس على وجه الأرض دولة دولة التوحيد تحكم على الشريعه الاسلاميه غير هذه الدولة لا. فانا أنصح الشباب على هذه التفسيرات الخاطئه وهذه التوهمات الخاطئه يقولون فلن يقتل سدا يقتل سلع يقتل سلام وكذلك ايضا قال لبعض بعض ان هناك انتحابات كثيره بين الشباب وانفثاب وان كثير من الشباب يقول انت سبع الفلان انت سبع انت اخواني انت السلفي انت سرور انت كذا وصاروا ينشغل وصاروا يكثروا بعضهم بعضا طبعا يكسرون الحكام ويكسرون العلماء هذه من المصائب من البلد. هذا في صالح العدو. الواجب على الشباب ان يتق الله عز وجل وأن يقبلوا على طلب العلم. يقبلوا على طلب العلم ويفرطوا هذه هذه تحزبات. فلان و فلان و كلا و يقبل على طلب العلم وترك هذه التحزبات وترك هذا هذا اهل العلم يحطون على فلان و كلا. ملزم بها. على فلان إنه كذا و كلا إنه كذا و. ويفسرون العلماء ويكثرون الحكام ويقول هذا ضروري هذا كذا وهذا كذا وهذا فيه كذا وهذا يفسرون هذا ويبدعون هذا ويحسكون هذا وصار همهم وشغلهم الشاغل هكذا واضاعوا الأوقات واخلوا بدينهم وضعف دينهم وايمانهم بسبب هذه في هذا العدوان على على العلماء وعلى الحكام يحموا العلماء مسموبه لا يجوز أن تتكلف العلماء بغير بصير أهل العلم والبصيرة من هذا منهم فله أدران ومن أخطأ فله أدر فلا يجب للصغار طلب أن يتكلفوا فيهم وأن يأكلوا لحومهم وأعراضهم الواجب على الشباب الإقبال على طلب العلم وترك هذه التحجبات وترك هذا الكلام اقبل على طلب العلم واقبل على الدروس العالم المحاضرات والدورات العلمية. كذلك ايضا قال قال لبعضهم ان اني لما تفلمت بمثلت مثال الاهل الزير الذين يتعلقون بأسفة المرأة الفتعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الالباني ان يقصد الشيخ الالباني وانه من اهل الزير. صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني امام من المثل السنة والجماعة محدث. كيف العرب الشيخ الصخرة الباني؟ إيه لما أذكر مثال نأخذ الصخرة الباني إيش التفسيرات؟ بعض التفسيرات الخاطئة هات التفسيرات اللي تعتوى الشباب الشبات أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة الشيخ الباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات العظيمة كيف اقول اقول, أقول ان مقصود من في الزيغ ان الشيخ الالبان فالواجب على الشفاء ان افتقوا الله وان يعلموا انهم آتموا بهذا ولا جد لها الله اتكلموا بهذا كلام كذلك ايضا سورة ايضا عن كتلمة سعيد لا ارى هل الله، اقول جبعة الكبير والصراج الدقين الفاتح هذا اللاقيين الفاسل لا, إله... لا اله الله فيها نفي وعين فات لا اله نفي وبراءة من كل معبود سوى الله فكلمة التوحيد لا اله الله فيها نفي وعين لا اله نفي وبراءة من كل معبود شوى الله ما في يقين ما في قيم ليس هناك يقين فاسد يخرج انما في براءه براءه من كل معبود سوى الله ثم اثبات العباده الا الهه ببراءه من كل معبود سوى الله الا الله في اثبات العباده الا ما في يقين فاسد يخرج في براءه وكفر بالطاغوت براءه من كل معبود سوى الله ثم ايمان بالله وحده نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة نعم اعلم رسدك فنصيحة للشباب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه التفسيرات وهذه التوهمات وهذه التحزبات وهذا التكثير العلماء والعلماء والفكام وغيرهم وأن يقبل على طيب العلم وان يتوبوا إلى الله من هذه, من هذه الضنون السيئه وهذه التفسيرات الخاطئة فهذا يحتاج إلى ثوبة وندم وإعراض واستغفار للعلماء ولمن من ارتابوا منه ولي من تكلموا في عرضه أو استسماحهم وإلا الا فليعلموا انهم مخطئون و انهم مجربون سوف يؤخذ من حسناتهم إذا لم يتوب يؤخذ هؤلاء الذين ظلموهم و وكفروهم وتكلموا فيهم سوف يأخذون من حسناتهم و, و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم من المفلس يا رسول الله قال والمفلس المفلس فينا من لا درهم له ولا لا متاع قال المفلس من امه من يأتي يوم القيامه في الصلاه و الصيام و زكاه و حج و في وقت ياتي باعمال ثم يأتي وقد ضرب هذا. وسفك دم هذا. واخذ مال هذا. فيعطى هذا من الحسناته وهذا من حسناته فيمتنى في حسناته قبل ان يقضى عليه. قبل ان يقضى معه. اخل من سيئات وطلح ثم طلح في النار. والمغتاب اعتداء على غيره. اذا اغتاب العالم والعالم اشد لا الحمو العلمة مسمومة. او الحاسب. اغتاب أو اخوانه زملاء. انهم ياخذون من يوم القيام. فان لم يقولهم حسنات اخر من سيئهم في كل حفالهم الا ان يستسمحهم او يدعو لهم بظهر الغير ويكثر ويذكر اوصافهم وصفاتهم الحميده في الاماكن التي ارتابهم فيها فعلينا جميعا ان نسويه الله عز وجل وان نعرض عن هذه الظنون السيئه وان نطهر السنتنا من هذه التخطيئه والتكثير والتبديع والتفصيق نطهر على الشيخنا ونطهر قلوبنا من هذه الظنون السيئة والتفسيرات الخاطئة ونطهر الشيخنا من هذه الكلمات النابية ونتوب الله عز وجل ونستسمح من رتبناهم أو لهم بظهر الغيب مع اسم استفاتهم مع اسم استفاتهم في الأماكن التي تصيبوا فيه فيه فيها لعل الله أن يسوب عليهم ولعل الله أن يرحمهم هذه الرسالة هو وهي رسالة التواعد الأربع للإمام الشيخ محمد العد الورهاب بسم الله عليه الصلاه العظيمه يا قصيره تستقبل ثم, ثم, ثم قواعد الاربع الاستباله على قواعد اربع تميز بين المشركين والمسلمين قواعد اربع يتميز بها المؤمن من الكامل يتميز بها المشرك من الموحد قال امام محمد الشيخ مجدد محمد عبدالغني رحمه الله عليه في اولها اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وان يجعلك مباركا اينما كنت. وان يجعلك ممن اذا اوقيه شكر واذا بكل يصبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعاد. عنوان السعاد. المؤلف رحمه الله بدأ هذا بسر بالدعاء. وتوسل الى الله بربوبيته. وتوسل الله بصفاته، واسمه الكريم. وربوبية للعرض العظيم. ودعالك لك يا طالب العلم سال الله ان يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وهذا من نصح هذا الامام رحمه الله نصح يعلمك ويدعو لك يعلمك ويدعو لك يسأل الله ويتوسل الله باسمه الكريم و العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره ومن تولاه الله في الدنيا والاخره سعوا تعال لك اباك ونجعلك يجعلك مبارك اينما كنت في اي مكان حلف نجعلك مبارك وان يجعله ممن اذا اعطيه شكر واذا اذنب استغفر واذا اذا ابتلي صبر اناره ممن اذا اعطيه شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء حالات انسان مستعاده يعني ان الانسان يتقلب بين هذه الاحوال الثلاثه اما ان يكون في نعمه فيحتاج الى شكر واما يكون في مصيبه وبليه يحتاج الى صبر واما يكون يقع في ذنب فيحتاج الى توبه واستغفار فاذا كان الانسان اذا وقع اذا اصابته نعمه حصل على نعمه شكر شكر لله بقلبه اذا اعترف بانها لله من الله وشكر بلسانه اثنى على الله بها ونسبها إلى الله وبجوارحه استعملها في مرات الله هذا الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح فاذا كان الانسان اذاكر حصل له نعمه شكرها واذا حصل له بليه, بلية مصيبه صبر وبعدها حبس نفسه عن, عن التشكي وحبس حبس نفسه عن الجزع وحبس لسانه عن التشكي وحبس جوارحه ما يرضي الله هذا الصابر يحبس نفسه عن الجزع فلا يجزع ويحبس لسانه عن التشكي ويحبس جوارحه ما يرضي الله هذا الصابر واذا عبث هذا الغفل حاول أيثرات علامات السعاده يعني علامة على السعادة ما هي علامة السعادة علامة سعاده العبد أنه اذا اصابته نعمة شكر. واذا اصابت بليه مصيبة طبا. واذا وقع في ذنب هذا استصار. اذا كنت كذلك فاعلم ان هذه ان هذه على الاستاذ. لان الاسسان يتقلب بين هذه الامر اما في نعمة يحتاج الى شكر. واما في بليه مصيبة يحتاج الى طبا. واما في ذنب المراسية يحتاج الى توبة واستصار. نعم. اعلن شهادت الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم وهو الله الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم وهو ان تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك امر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا عرضت عن الله تقول مؤلف والله اعلم ارشدك الله لطاعته اعلم يعني تيقن وجهه طيب العلم حكم الذهن الجال اعلم تيقن من غير شك من غير تردد اعلم يعني تيقن وجد ثم دعاه ايضا دعا ان ارشدك الله لطاعته سال الله ان ارشدك لطاعته وهذا من نصح عائشه رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحديثيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين هذه الحنيفية. اذا قلت ما هي الحديثيه مله ابراهيم الجواب ان تعبد الله مخلصا له الدين هذه الحنيفية التي قال الله نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أخير إليك أن اتبع ملة إبراهيم التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من التبع. ما هي الحنيفيه مله إبراهيم أن تعبد الله وصله له الدين هي هي هي التوحيد وهي دين الاسلام. سميت حنيفيه لكونها من الحنف وهو المين لكونها مائلة عن الشرف. ولهذا تسمى دين الاسلام تسمى الملة العوجعة. منذة ال. ومعلة العوجة لانها منحرفة. حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرف والبدع. وان كان هناك مستقيمة هي نفعة مستقيمة. لكنها عوجة بالنصفة ليميلها عن عن المدى الكفر وعن البدع. فالحنيفية ملة ابراهيم سمسة حنيفية لكونها مائلة عن الشرف مستقيمة على الحق. الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وتصلى. تعبد الله معرفة. شيئا عباده ما اخلاق اما عباده واحده فلا لو قلت تعبد الله فقط ما يكتب لانه قد يعبد الله ويعبد غيرك معه غيرك فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ما صارت الحلفيه ما تكتب العباده لكن لا بد من امرين ان تعبد الله مخلصا له الدين واذا كان تعبد مخلصا له مخلص الدين هذا هو على لا اله, إله. لا إله الا الله عباده مع اخلاق اخلاق نفي ويثبت تنفى العباده عن غير الله وتتركها لله ان تعبد الله بمعنى انك تتقرب الى الله بالعباده وتوجه جميع اراداتك الى الله عز وجل مع الاخلاص بمعنى ان تخص الله بهذه العباده وتنفيها عن غيره هذه الحقيقه يا ابراهيم تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره تعبد الله بالرسول ولا تركع لغيرك تعبد الله بالسجود ولا تفسد لغيرك تعبد الله بالصلاه ولا تصلي لغيره تعبد الله بالصلاه هذا الحل... هذا عباده الله ولا, ت... ولا تفسد بغير هذا الاخلاق تفسد لله هذا العباد هذا عباده الله ولا تفسد لغير هذا الاخلاق لا بد من الامرين ان تعبد الله ندخل له الدين يقول المؤلف بذلك أمر الله العباد وخلقهم لها امر الله جميع العباد في هذه الحديثيه من ابراهيم وخلقهم لها خلق الله جميع ارخاص لذلك قال تعالى وخلق خَلَقُوا جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الجن والإسخلق لماذا؟ في للتوحيد والإخلاق في عبادة الله وتوحيد وإشراط الدين له وهي الحديث يمنى نعم فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهاره فإذا دخل الشرك فسدد كالحدث إذا دخل في الضهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا متاجد الله شامدين على أنقذهم بالكفر أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي الْنَّارِ هُمْ قَالِدُونَ نعم يقول موالي فران إذا عرفت أن الله تعالى حلقة العبادة عرف كل الإنسان يعرف أن الله حلقه العبادة فيه قال فأنا وما أحلق في جيننا وليس إلا اللي يعبدون فأعلم وتيفقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لا تسمى العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والتوحيد هو الإخلاص هو إخلاص الدين الله والإخلاص معناه ان تتبرع من عباده كل معبود سوى وهو صهر بالطاغوت الإخلاص هو صهر بالطاغوت العباده لا تسمى عباده الا مع الاخلاص يعني الا مع صهر بالطاغوت وكل طاغوت كل, كل معبود سوى الله ومعنى صهر بالطاغوت هي البراءه البراءه من كل عباده معبود سوى الله البراءه منها ونفيها وانكارها وبغضها ومعاداتها ومعارضتها هذا شهر الكفر الطاغوت كل ما من دون الله طاغوت والكفر به معناه انشاره ونفيه والبراءه منه وبغضه ومعاداته ومعاده أهلا فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوفيق يعني سأل إذا صلى هل يكون موحد ما يكون موحد الا إذا أخلص العبادة يصلي ولا يصلي لله بمعنى ينشر وينفي ويتبرأ من عبادة كل معبود والله. الله لا هذا أما إذا كان الإنسان يصلي فقط قد يصلي لله ويصلي لغيره مرة يصلي لله ويصلي. كما يفعل المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره هم يحجون على عهد النبي صلى الله في يحجون ويصليون ويصلي ويصومون لكن مشتكون يعبدون الله ويعبدون غيره ولهذا قال المشركون للنبي اعبد الله عليه وسلم أنا وعبد فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما اعبد لكم ديفون لذلك قطع لاطماعهم في طلع المشركين لا يمكن أن لا يمكن أن اوافقكم وأنتم لا يمكن أن توافقون لماذا تفعل على شركتين إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد التوحيد هو لله والبراءة من كل معودة سوى الله كما ان الطهارة لا تسمى طه... صلاة الا مع الطهارة. الصلاة اسمه صلاة الا مع الطهارة. لو صلى الاسان وهلمت الطهارة اسمه صلاة ما اسمه الصلاة. فكما ان الصلاة اذا دخل الحدث الطهارة اذا دخل الحدث وطرت. الكذا التوحيد العبادة اذا دخل الشلف لت Zone اللي اذا دخل هذا الحدث كان يسوع متطهر ومتوضا ثم احدث خرج منه بول او غائب او ريح اين الطهاره بطلت وذاك ولا فتح الساعه كذلك التوحيد يسوع موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن اشرح قال يا رسول الله شعر او قال يا مدد يا بدوي مدد يا عبد القادر او ذبح للبدوي او للرسول او للقمر او للنجم او طاف بغير بيت الله تقرب اليه او صلى او رتع لغير الله وش يكون بطل توحيد دخل الشرك وبطل التوحيد ثروه انتقل من كونه موحد الى كونه وثري لان الشرك دخل في العباده فهو صلى فكذلك الانسان اذا تطهر وصلى صحيحا صح صح صح صح صح صح صح صح. لكن اذا احدث بعدما تطهر احدث وبال او تغور او خرج منه ريس فطرت الطهارة، ولا تصح الصلاه معها فكذلك التوالي اذا عبد الانسان ربه ثم اشرت فطرت العبادة وحسرت وصار اهل الشرك والاوتان. الله كما قال عز وجل كما قال الله عز وجل ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على فسهم بكفل. شاهدين على فسهم بكفل. اعمالهم تشهد عليهم. هؤلاء تحبطوا مثل وفنالهم خالدون. ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد. ولا عمروها ولو ولا بنوها مراد العماره المعنويه مراد العباده والتوحيد والصحه ليسوا من عمار المسلمين من من ما كان المشركين ان يامروا من سدد الله على فسدكم اولئك حضروا كمالهم في النار وخالدين نعم فاذا عرفت ان الشرك قال خالط العباده فافسدها واحبط العمل وصار صاحبه, صاحبه من الخالدين في النار عرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه نعم اذا عرفت ان العباده اذا دخلها الشرك بطلت وصار صاحبها صاحب من اهل النار ثروتني من اهل النار ومخلدين فيها فاذا إذا حقرت هذا صار اهم ما عليك أن, ان تتبين معرفه التوحيد والشرك لعل الله يخلصك من هذه الشبكه التي فيها التباس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك. لا ابدا تميز التوحيد من الشرك. تميز العبادة من غيرها. العبادة الصحيحة من العبادة السافقة. لعل الله يخلفك ويسلبك من الشرك. نعم. هذه مقدمة قبل البداية القواعد الاربعه مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر القواعد الاربعه التي يتبيز بها المشرك من المؤمن وموحّض من الكابل، نعم لعل الله اللَّهَ من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة اربع قواعد نعم، إذا عرفت انه اهم اهم عليك إذا عرفت هذا عرفت ان اهم عليك ان تميد الكفير من الشرك لعل الله يخلصك من, من هذه الشبكة وهي الشرك وذلك بمعرفة هذه القواعد الاربع التي يتميز بها الكافر من المؤمن والموحشد من المسلم أربع قواعد نعم وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه يعني القواعد الأربع يقولون ما جبتهم من كيسي ولا من عندي لا هذه أخذتهم من الكتاب عزيز ما, ما جئت بها من نفسي ولا جئت بها من من فلانة من علام وإنما أخذتها من كتاب الله نعم القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقدزين أن الله هو الخالق الرازق المحيم المميت. كانوا كانوا؟ أن أتكلم أن الله هو الخالق الرازق المحيم المميت. الأولى أن تعلم القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرنين أن الله هو الخالق الراجح المحي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض يَمْلِكُ من يملك وَمَن يُخْرِجُ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أبلا تستقون القاعدة دا. الثانية هذه القاعدة الأولى التي يتبيز بها المشرك من الموحد ان تعلم وتتيقن ان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل جماعهم واموالهم كانوا مقررين بتوحيط الربوبيه ولم يدخلهم في الاسلام كانوا يقرون بان الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المبين النافع الضار مسبب الاسباب بيده كل شيء ومع ذلك ما هذا التوحيد الذي يقرر به هو توحيد الربوبيه ما ادخلهم في الاسلام ولا اخرجهم من الشرك بل مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وامالهم فبادر وما وامالهم وهم يقرون بهذا التوحيد لماذا لانهم اشركوا في توحيد العبادة والالوهيه ما يحكي الاقرار بتوحيد الربوبيه ما يخفي توحيد يا احد بل لا بد ان تضم اليه توحيد الالوهيه الدليل على ان الكفار مقرون بتوحيد الربوبيه ذكر المؤلفه رحمه الله تعالى وهي قول الله تعالى في سوره يونس قل من يرزقكم من السماء والارض قل قل يا محمد الكفار المشركين من يرزقكم من السماء والارض من الذي يرزق اما يملك السماء والابصار من الذي يملك السماء والابصار ومن يخد من الميت ومن الذي يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض ماذا يقولون فسيقولون الله فقل افلا تتخذي لهم مقرين بها و على ايه هناك ايات كثيره من تعالى قول تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تتخذوا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتخذوا و من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تشعر وقال سبحانه ولا ان تاسهم خلقهم لا يقولون لله وقالوا ولا انساسهم ما خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله اذن هم مقرون بتوحيد الربوبيه ومع ذلك ما نافعهم هذا الافراد لماذا لانهم اشركوا في توحيد العباده والالوهيه لا بد من التوحيدين توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه من اقرب في احدهما دون الاخر ما ينفع ما فلا ما يكون موحدا لا بد ان يوحد الله في الربوبيه والالوهيه نعم القاعده الثانيه انهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة يريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم القاعدة الثانية القاعدة الثانية أنهم يقولون ما توجهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة يريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم ودليل القربة قوله تعالى والذين استخدوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو شادق كفار ودليل الشفاعه قوله تعالى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 عند الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم استحلت الذين معهم لهم انهم حينما يعبدون الاصنام والاوثان والاحجار ما يعبدونها لانها تنفع ولا تضر ما يعتقدون تنفع ولا تضر بل يعتقدون الذي ينفع ولا يضر هو الله لكن يعبدون يقولون يعني ما توجهنا اليهم مدعوناهم الا لاجل القربه الشفع فقط فالذين يعبدون الله والعزاء والذين يعبدون الملائكة والصالحين ما يعتقدون انهم ينفعون ويدرون بل يعتقدون ان الذي ينفع ويضر هو الله لكن يقولون ندعو الصالحين ندعو الملائكة ندعو الاولياء ندعو الاشجار والاحجار لاجل القرضة والشفاعة لاجل انهم يقربوننا من الله فهم يدعون مثل انبياء او ملائكة او رجالا صالحين يقول هم اقرب منا الى ينقلون حوائجنا الى الله يشفعون لنا الى الله و ينقلون حوائجنا الى الله او يعبدون اشجار واحجار تصدق الله وتعبد الله فهي اقرب منا الى الله اما نحن علينا بنوق فنحن الان ندعو ندعو الصالحين او ندعو الملائكه او ندعو الانبياء او ندعو الاشجار والاحجار لاجل القربى والشفاعه فقط لا لانها تنفع وتضر ولا لان بيدها شيء بل الذي ينفع ويضر هو الله والذي بيده الامور هو الله. لكن نعبدها اذا ندعوها ونتوسل بها الى الله. حتى تنقل الحوائجنا الى الله وتشفى لنا الله. ومع ذلك حارب الشركين. هذا هو الشرك العين. الـ هذا القول هذا هو الشرك العين. يعني ما يشترط في في, في, في الشرك ان يعتقد الانسان ان ان هذا الاشيار وهذا تنفع وتضر. لا. حتى ولو اعتقدتنا ما تنفع ولا تضر. دعاءها من دون الله شرك دعاؤها ولو لم تعتقد انها تنفع وتفرق اذا دعوتها وقعت في الشرك حتى ولو لم تقصد انها تنفع يدعونها يقولون لانها تقربنا الى الله وتنقل حوائجنا الى الله ما الدليل على انهم يقصدون القرب والشفاعه الدليل قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء والذين اتخذوا من دونهم دون الله اولياء ما نعبدهم يعني قائلين على حد تقدير المحذوف قائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني ما نعبدهم لانهم ينفعون غير الرور بل يقربونا الى الله زلفى قرب كيف يقربونا الى الله يقول الحوادث الى الله ومقرب منا الى الله ويشفع عند الله هل هم صادقون في هذا كذبه كذبهم الله بهذا القول وهو انهم مقربوا الله وكفرهم. والذين اتخذوا من الله قائلين ما نعبدهم الله يقدبون عن الله فقال قال الله ان الله يحكم بينهم فيه ما هم فيه يختلفون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم بالكذب والكفر. هم كذبوا في قولهم وقدبهم الله وهم كفر في هذا العظيم. في هذا الدعاء. الدليل للشفاعة قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله اذا ما يقول للشفاعة ما يعتقدونها من يفعون وضرون رد الله عليهم بقوله من قال لكم انها تشفع لكم من الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض هل أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض وهو سبحانه لا يعلم أنه أنه ان له شريف في العبادة ولا تنبذون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشكون نعم القاعده الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء ومنهم من يعبد الأشجار والاحجار وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ولا ولا فرق بينهم ولا فرق ولا لم يفرض عنه قالوا لا فرق ها قال لا فرق طيب اقرا طيب. الناس قالوا الشفاعة الشفاعة <تكلم> <لا. تكلم> والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم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 نعم الشفاعه الشفاعه شفعتا شفاعه منفيه وشفاعه مثبتة يعني شفاعه باطله منفيه وشفاعه حق الشفاعه المنفيه هي التي تطلب من غير الله وهي الشفاعة للمشرك لا قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع لقاء وقال من قبل يأتي يوم لا فيه ولا قله ولا شفاعه هذه الشفاعه منفية وليس كل مشرك الذي يدعو غير الله يطلبها من الله يقول يا رسول الله اشفع الله هذا اشفع طلبها من غير الله؟ قال يا يا, يا بدوي اشفع لك يا عبد القادر يا فلان اذا طلبها من الله ودع غير الله هذه هذه برنسي هذه باطل ليس له شفاعه باطل مش له الشفاعه الثاني او ثاني الشفاعه المستحقه وهي التي تطلب من الله, يقول يا الله يا رب شفع فينا يا نبي شفع يا رب شفع فينا كلهم فالشفاعة للمشرك هذه لباطنة. والشفاعات المثبتة للمحشن. والذي يطلبها من الله ولها شرطان. الشرط الاول اذن الله للشافر ان يشفع. والثاني رواه عن المشروع. له. فالشافع الذي يشفع عند الله بد ان يأذان الله له. حتى لبينا صلى الله عليه ما يبدأ بالشفاعة. حتى يأتيه الانه. يسجد تحت العرش. ويحمد الله بمحامز يستحوى عليه. ويسر الرساجب حتى يأتيه الانه. فيقول الله عز وجل. يا محمد ارفع رأسك وسل تقطع واشفع هذا ليس. والثاني رضى الله عن مشفع الذي يشفع لا بد ان يرضى الله عنه. يعني يكون وحش. والله لا يرضى الا التوحيد. فل فلو شفع مشرك ما, ما, ما رضيه الله. ولهذا قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا قال وكم من ملكه السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا الا من قد ان الله لمن يشاءه ويرضاه. الشفاعة المسئية التي تضرب من غير الله وإن تكون مشركة هذه طاقلة مرسية غير واقعة ولا يمكن تحسي الثانية الشفاعة للموحد في اهل التوحيد الا يطرقونها من الله ولا يشفعها إذن الله للشافي ان يشفع كما قال اسمان من الذي يشفع عنده الا يبنه ورضاه على له. قوله ولا يشفعون إلا لما رفض لله لما الله نعم القاعده الثالثة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 قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ولموذوقوا على بنار التي كنتم بها تكذبون ودليل الأنبياء قوله تعالى ويقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين, وأمي إلهين من رجل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 كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توقيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى وحديث ابي واقد الليثي قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سجره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمرضنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين القاعده الثالثه من القواعد التي يتميز بها المشرك من المؤمن الموحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وظهر على اناس من لهم معبودات شتى لهم عبادات من متنوعه منهم من يعبد الشمس منهم من يعبد القمر منهم من يعبد الاشجار والاحجار منهم من يعبد الملائكه منهم من يعبد الصالحين منهم من يعبد الملائكه والانبياء فكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولا يفرق بينهم كلهم جعلهم كفره كافر بين من يعبد الاشجار كافر وقاتلهم دمهم حلال وما بحلال من يعبد الملائكه كافر من يعبد الصالحين كافر من يعبد الانبياء كافر كلهم كلهم كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بيعهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله وفتنه الشد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه حتى لا تكون الشد حتى ينتهي الشد وياتي التوفيق اذا جاء التوحيد ان ترQسان وقاتلوهم استمروا في قتالهم حتى يذهب الشرك ويأتي التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون في كتنة الشرك واذا جاء السوحيد ويقول الدين كله لله هل التوحيد. وقاتلوهم حتى لا تتر الله ويكون الدين لله ولذلك قاتل البيوت ول من يعبد العشاش واستحل دي وماله هو وقاتل من يعبد الأحجار. وقاتل من يعبد الصالحين، وقاتل من يعبد الملائكه وقاتل من يعبد الشمس، وقاتل من يعبد القمر، كلهم كلهم كفره وجعلهم جعلهم هندي، ودمهم دمهم حلال وأمانة لا فرق. هذه قاعدة تعلم ان كل من عبد غير الله فهو مشرك، ما في فرق. بين من يعبد نبي أو يعبد صالح أو يعبد رسول أو يعبد شجر أو يعبد حجر أو يعبد جني أو يعبد وثن او اي اي شيء. اي شيء معبود سوى الله يكون شرك. لابد ان تكون عباده لله التوحيد حق الله. ما يفرف بغير الله ايكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في وظهر على اناس مشركين معبوداتهم متنوعه متنوعة ومع ذلك سوى بينهم في القتال واستحقال الذنب والمال والحكم عليهم بالشرك والسكر. الدليل ثم ذكر المالي رحمه الله رحمه الله ادله الدليل أن هناك على النبي يقول من يعبد الشمس والقمر قول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تستدوا للشمس ولا للقمر واسدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدوا نهى عن باركين واصلوا والدليل على أن هناك من يعبد الصالحين قوله سبحانه والدليل على هنا هناك من يعبد الصالحين قدروا الذين جعلتهم من دونه قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله الذين تدعون من دونه لا يملكون كشف الضر إزالة الضر الذي حصل بكم ولا تحويله من حال إلى حال أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم ونسلة أيهم أقرب يعني هؤلاء الذين تدعونهم إلا إن هذه نزلت في قوم يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الذين يعبدونهم على الشرك اخبرهم الله قال الذين تدعونهم موحدون. وانتم بقيتم على شركم. اولئك الذين تدعون ايها الانس المشركون. اولئك الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. يعني القرب يبتغون القرب هي الله بطاعته. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ان عذاب ربك الثاني محبوبة. والدليل على ان هناك من يعبد الملائكه الله تعالى ويوم يحصلهم جميعا في الصورة ويوم يحصل جميعهم ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يبقوا بعضهم لبعض نفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون والدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء قال الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة وإذ قال الله يا عيسى بن مرهب تقول للناس اتخذوني وأم إله من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسه إنك أن تعلم ما قلت لهم إلا ما امرتني به بهم اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم والدليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار الله تعالى في السورة النجم أفرأيتم الله والعزى ومناسب خاليفة الاخرى هذه الأصنام الكبيرة عند العرب لما بعث النبي الغفور هناك أصنام كبيرة هناك اللات لأهل الطائف ثقيف وهو رجل يلسل السويق للحاج والسويق الحب, الحب المحموس يقول له باللبة, باللبة بالماء أو بالسر فلما ما تعكفوا على خبره وعبدوه من دون الله هذا الرجل الذي يرث السير على الصحراء وقيل ان اللات اسم للصحراء التي عبدوه. وقيل ان للرجل الذي يرثها ويلات بالتشتيت اسم للرجل او اللات بتخفيف التاء اسم للصحراء صار صنب كبير وهنا والعزة شجره فيه. لقريش ومن حوله ومناه بنيه لاهل المدينه ومن حولهم على هذه اصنام كبيره ذكرها الله في القران العظيم والأصنام كثيرة حتى صار لكل أهل قبيلة صنع صار لكل أهل بيت صنع يعبدون كل أهل بيت بل كان الإنسان ما يخبر على الأصنام وعياذ بالله من المسكين إذا خرج في البرية وذهب لابد يأكل ياكل يعبدون إذا وجد ماذا يعمل يعني يعني يأخذ الأحجار يأخذ أحجار ثلاثة للقدر الذي ينصبه إذا أراد يطبخ ولا كذا يأتي بقدر وياتي بإيه ثلاثه احجار يضع القدر عليه ما عندهم غازه من الان ثم بعد ذلك ينظر الى فات احجار اذا الاحسن الاحجار ياخذ رب يعبدك وثلاثه اله واحد يعبدك واذا راى حجرا اثاني رماه وأخذ الجديد وعبده حتى كان بعضهم اذا لم يجد شيء يجمع فراب فراغ ثم يجعل الشخص يحلف ما عليه ثم يعبدوه وبعضهم ياخذ قطعه من التمر تمر ثم يعبدوها ويعبدونها ثم ياكلونها هكذا وصلت للمرحال بس الله سبحانه والعلي لكن هذه الاصنام الكبيره ثلاثه الات والعزه وملك سفر ايثم ال لات والعزه وملكه ثالثه اخرى الكم تذكروا ولو له الانساس انت اذا قصتهم ضيده وحديث ابي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين الى حنين وصل النبي بعد فتح مكه ونحن خدت ساعه واحده بالشركه اصرار هذا من الصحابي تقول نحن الان خدت ساعه خدت قريب العهده بالشر يعني اسلمنا جد من قريب ولا يتمكن الايمان من قلوبنا ما تمكن التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه فاستكمل ولما فتح مكه انصرف لقتال قتال في قليل الحال. واخذ معه من اهل مكتة الذين اسلموا ما يقارب ان جدد، جدت. اسلموا جديد. ما تبكر اسمان في قلوبهم. ولهذا يقول ابو وقد الاتين ونحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حد تاعوا بالشرك. بشرك. فمرنا بشجرة شجرة شجرة كبيرة للمشركين. ووجدنا المشركين يتبركوا بهذه الشجرة. ويعلقون بها صحتهم يوجدون بركتهم مشركين مطنيين المشركون مطنيون مروا بسدرة كبيره عظيمة المشركين هذه المشركين يدورون حولها ويتبركون بها ويعلقون بها صحتهم ويتبركون ب... بها فقال الذين أسفهم من جديد أبو واحد ومن جماعاتهم يا رسول الله لو جعلتنا سدرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء لماذا قالوا؟ اعتبروا هذا قال نحن خذنا عادم بالشرك ما ما عرفوا السقي ما تركوا الإيمان من قلوبهم فالنبي النبي ينكر عليهم طلب الشرك لكن هل وقعوا في الشرك؟ ما وقعوا فيه في ذي على الإنسان إذا أراد ان يفعل الشرك وطلب الشرك ثم زجر ونهي وانت وانتهى ما يقع في الشرك فلما قال قال يا رسول الله لو جعلت لنا اجعل لنا ذات نواص اجعلنا زجرة تبرك فيها مثل هؤلاء فزجرهم النبي قال الله أكبر إنها السنة التعجب عجب النبي صلى الله عليه وسلم قوله انها السلم يعني الطرق قرضتم ان, أن تسركوا مسلكا المشركين السابطين الطرق قلتم الذي بنص بيده كما قال بني اسرائيل لموسى اجعلنا اله كماله مع��고 لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالتكم مثل مقالة بني اسرائيل لموسى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة مثل هذه المقالة لكن هل هي مثلها بني اسرائيل قالوا لموسى اجعلنا اله نعبده واصحاب النبي صنع قالوا يجعل لنا شجرة نتبرك بها هل المقالة مثل المقالة ولا مختلفة مختلفة لكن النبي صنع جعلها مثلها هاليا لأن العبرها بالحقائق والمقاصلة لا يكون العبرها بالالفاف العبرها بالحقيقة هو المقصد فسنوا إسرائيل قالوا يجعل لنا إلها كما لهم يعلمها و... واصحاب النبي صنع قال جعل... يجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها العبارة مختلفة لكن المعنى مواحق التبرك بالشجره واعتقاد البركه وانا تنفع و... وانا ياخذ منها البركه هذا شرك كما ان بنو اسرائيل قالوا اجعلنا اليهم يعبدون فالمعنى واحد ف... فالنبي صلى الله عليه وسلم الغى الالفاظ واعتبر, واعتبر المقاصد والمعاني قلت هم الذين استدركوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعلنا اليهم كما لهم الالفه قال انكم تجهلون ان هؤلاء متبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يرضيكم الها وهو فطركم العالمين وفي دليل على ان, أن الانسان اذا طلع اراد ان يقع الشرك عن جهل ثم زجر ونهي ولم يفعد لا يقع في الشرك ولهذا هجرهم النبي ثم نبههم فلم يقع في الشرك نعم القاعده الرابعه ان مشركي زماننا اعظم شركا من الاولين لان الاولين يخلصون لله في الشده ويشركون في الرخاء ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشده فالدليل قوله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون نعم القائد الرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا أغلب الشرك من الأول المعنى أن المشركين المتاخرين شركهم أعظم وأغلب وأشد من شرك المتأخرين. طيب هل الشرك فيه أعظم وأغلب؟ نعم كلهم الأول مشركون الاولون مشركون والاخرون مشركون لكن الأولين شركهم أخف والمتاخرين شركهم أغلب وأشد. الشرك يتضاعف كمان الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان بعضهم أقوى إيمان وتوحيد فكله مشركين. بعضهم اشد فاغلط شرك فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك لكن اذا كان غير الله ويؤذي المؤمنين ويفتنهم عن دينهم ويحملهم على الكفر يكون اشد اللاحق اشد فالمشرك الذي يقفز شركه على نفسه هذا مشرك لكن الشرك خفيف لكن المشرك الذي يشرك بالله ويحمل المؤمنين ويؤذي المؤمنين ويفتنهم ويجبرهم على الشرك هذا الجنئ أغلب وعذابه مضاعف قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يشركوا فرق بين الذي يكفر, يكفر بنفسه فقط ولا يؤذي غيره او يصد عن سبيل الله ويحمل الناس على الكفر هذا هذاك هذا كفر غليظ ذنب اشد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يشركوا فالمؤلف رحمه الله يقول القاعده الرابعة ان تعلم ان الشرك الاولين اخف من الشرك المتأخين. المتأخين في زمان الان. في زمان الشيخ محمد العالم وما بعده ان تعلم ان شرك الاولين اخف من الشرك المتأخين. وان الشرك الا... المتاخرين اغلظ واعظم واشد واقبح من شرك المتأخين. من شرك الاولين. بيان ذلك قال بيان ذلك ان الاولين يشركون في بعض الاحيان ويوحدون في بعض الاحيان يخصون متى يشركون في وقت الرخاء والسعه ويوحدون في وقت الشدة والضيق فدل على ان هذا اخر يشركون بعض الاحيان وبعض الاحيان يوحدون لكن ما يرتاحون ما يرتاحون روحي يتبعون الحول لا بد أن يكون يكون موحد في جميع الاوقات لكن مع ذلك يكون هذا اخر غصبن الذي يشرك في جميع الاوقات قال المشركون الاولون يشركون في بعض الاوقات ويوحدون في بعض الأوقات واما المشركون المتاخرون فهم يشركون في جميع الاوقات ما في وقت يوحدون كيف ذلك قال المشركون الاوائل يشركون في الرخاء والسعه والراحه واذا جاءت في والضيق وحدوا كيف الشدة والضيف? اذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج صرت سفيلة تضرب يمين وشمال وتتقلب بهم يا الله يا الله يا الله يا الله وحدوا زال الشد فاذا وصلوا الى البر وشاطئ السلامه قالوا تضروا يعبدوا النات والعزى والأششار والأحساس فاذا ركبوا في الفلح وتلاطمت بهم الأمواج وحدوا واذا وصلوا الى السعف والسلامه وزالت عنهم الشدة اشركوا الدليل قول الله تعالى فاذا ركبوا في الخلف دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين لا ما في شرك اخلاق له الدين العباده مخلصين له العباده فلما نجاهم من البر ماذا يحصل الههم يشركون وقال سبحانه واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم من البر اعرضكم وكان الانسان كفورا وقال امرؤا واذا غشهم موج فقروا دعوا الله مخلصين له الدين فلما رجعهم الى البرد فهموا المختص وما يشغل بيعيسنا الا كل فتركه اذا شرك الاولين طاره شرك الاولين اخف واسهل لانه في بعض الاحيان تصعب الاحان وحده اما شرك المتاخرين فانهم يشركون في الرخاء وفي الشده بل ان بل انهم يزيدون يزيدون في الشدة. صعب المشركين متاخرين اذا ركبوا في فلك وترطوا في موجه قلوا يا علي يا علي يا حسين يا حسين. صاروا اشتد زاد شركهم. صار يلهجون بمعبوداتهم. فصار شركهم في الشدة اشد. صاروا يلهجون بمعبوداتهم. يا صلان يا يا علي يا كذا يا كذا. واضح هذا? وهناك ايضا فارق اخر. هناك فارق اخر ايضا. فارق اخر. بين شرك الأولين وشرك و يتبين به أن شرك الأولين أخف وأن شرك المتأخذين أشهر وذلك أن الأولين ماذا يعبدون الأولين يعبد يعبد ثم نبي أو صالح أو الشجر حجر يعبد الله ما يعبد الا أنبياء أو صالحين أو أشجارا وأحجارا تعبد الله أو الشمس أو الطro أما المتأخرون فزادوا عليه فصاروا يعبدون كفارا وفتسامة وفرق بين من يعبد الكافر والفاسق ومن يعبد الصالح والنبي وإن كان كل منهم مشرك هذا مشرك وهذا مشرك لكن هذا الشرك أشد وأغلب الذي يعبد الكافر والفاسق أشد من الذي يعبد النبي والصالح والشجر والحجر فالأولون لا يعبدون إلا أنبياء أو صالحين أو أشجار واحجارا تشبك الله وأما الكفار فزادوا عليهم وعبدوا مع ذلك كفاراً وخزاراً فصار شرك الأولين أخف من شرك المتاخرين والشرك المتأخرين أغنى من جهتهم الجهة الأولى أن مشركين الأوائل يوحدون يوحدون الله عند الشدة ويخلصون يوحدون الله عند الشدة ويشركون عند الرخاء، وأما المتاخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الثاني أن مشركين الأوائل يعبدون أشجار يعبدون وصالحين أو أشجار وأحجار تصدق الله ولا يعبدون كفرا ولا الساقط. أما المساحن فجادوا عليهم وعمدوا مع ذلك فصارا وفصاقا فصار شفهم وشدوا وعرافهم وفق الله جميع لصاعته ورزق الله جميع العلم النافع على مفصاره وصله على محمد وآله وصحبه وبعد الأذان لأسينها إن شاء الله هذا حد الأخوان يسأل يقول متى تستانف دروسك إن شاء الله الدروس إن شاء الله تستانف معه البدء الزرافة يوم 13 والإعلان إن شاء الله يؤلمنا في المكتب المكتب توعيه الربوه يعلنوا إن شاء الله هذا تبدأ الدروس إن شاء الله يوم 13 يوم 14 الدروس تبدأ يوم الأحد إن شاء الله تعلن عنها و... وهذه الليلة هي آخر مشاركتنا في هذه الثورة إن شاء الله غدرنا فيه المشاركة إن شاء الله على الجميع التوفيق وسائل يسأل عن كثرة الاسئله عن جماعه التبليغ نقول جماعة التبليغ معروف انهم صوفيه ولا ننصح بالخروج معهم لانهم لا يدعون الى التوحيد ولا يامرون بالعرف ولا ينهون على المكان فننصح الشباب ويامرون بالخروج بالخروج اخرج اخرج ويحتمون على الانسان يحتمون اربعين في العمر أربعين يوم وثلاث كذا ويومين في كل اسبوع مرتين وفي كل شهر ثلاثة أيام كل كلها لا دليل على اخرج خرجوا ثم في سبيل الله ويعتنون بالالكار فقط كذلك يجعلون بعض العامة ينصحون و ليس لهما ليس لهم ليس عندهم علم فننصح الشباب الاقبال على الدروس و طلب العلم وعدم الخوض وإذا رأى الإنسان يدعو وبعد ذلك اذا تاهل يدعو لله أما نأخذه جاهل مركش طايقان بعض الشبع بعض الشيوخ الكبار يجعلونهم يتكلمون شيوخ كبار ما, ما عرف يعرفون ولا قصص يعرف ولا يكتب يجعلونه يتكلم في المسجد. ينصح وبعض الشباب او الشباب الصغار ما درسوا ولا تعلموا وكذلك تبعوا سبيل الى مرق الى مكتب التوحيد لا ينتفع بكم تدعو للتوحيد ولا تمر رحله عامه ادعوا كذا ولا تكلم في احد هذا ما المقصود ان ننصح الطلبه بالاقبال على طلب العلم والتعلم والتفقه والتفكر في ثم بعد ذلك الدعوه يلا ها معروفة بالرضو بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشائل يقول بعض الناس إذا أمر بقراءة كتب التوحيد نحن الآن بحاجة إلى تطه الواقع أما التوحيد فهو معلوم معروف فما رأيكم في هذا الكلام هذا كلام باطل التوحيد معلوم معروف ما قال حتى معلوم معروف كثير من الناس أنه وقعوا في الشرك الشرك موجود الآن هناك القبول صعبة من دون الله ويذبح لها وينظر في كثير من أبو وهناك والتوحيد ليس معروف عند كثير منهم هناك ايضا الشاعرة متزلة وجهنية وصوفية وهناك وحدة الوجود بد أن توصل لكنا وتفقه في دينك أما قل فقه الواقع فقه الواقع ماذا يفيد يعني أعشرك كان غير موحد وشهيدك الموحد هو اللي يفقه الواقع إذا تفقهت في دينك وتعلمت وقدرست المعتقدة والسمة والجماعة عرفت الواقع عرفت, مع... عرفت الواقع عرفت الموحدين والمشركين وعرفت أن الذي Zheng rothima في القبور لأن ترغب الله مشركين وأنا نذيذ يدخل الله يذبحون في غير الله مشركين وعرفت أن مذهب السل recruit مذهب من باطل مذهب الجهمية تعطيل ومذهب المعتزله مذهب, مذهب من باطل هذا ليس السلطنا التوحيد أما لماذا إلس التوحيد ما يعرف الواقع ولا يعرف آخر عنه هذا باطل لم باطل الذي يعرفه في الواحد هو الذي يعرفه الذي الصحيح هو الذي يعرفه يعرف الواحد والذي الذي الصحيح لا يعرف الواحد صحيحهم نعم يقول السائل في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو في كفرهم كفر ألا يقال أن من يستحق التكفير يكفر أي شخص وهل للتكفير شروط نعم لابد أن تقبل فج على من يفعل الكفر إذا كان إذا عليه الفجة ولا يكون الج... لأنه إذا كان جاهلا ومثله يجهل هذا الشيء إذا كان جاهل الذي تكلم أو عمل به مثله يجهل هذا الشيء من الشيء القفية بالنسبة له فلا يكفى حتى تقوم عليه الحجه نعم يقول هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى يوم الموقف تكون لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم أم هي خاصة للمؤمنين نعم الشفاعة النبي صلى الله للمؤمن وسلم لأنها شفاعة في إراحة الناس من النور يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحاسبهم الله ويسترحون من هذا عام في لجميع لجميع الناس جميع الأمم الأول هم آخر المؤمن كافر نعم أما الشفاعة في إخراج العصاة من النار بخاصة بالمحل نعم يقول السائل قلتم في القاعدة الثانية أن شروط الشفاعة المثبتة رضى الله عن المشفوع له والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وهو مشرك كيف الجمع في ذلك هذه مستثنى هذا مستثنى هذه خاصه هذه شفاعه خاصه في تخفيف العذاب وليست في الاخراج شفاعه هذه مستثنات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصه بابي طالب خاصه في كافر واحد وهو ابو طالب وخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه مستثنات لان ابا طالب خف كفره حيث انه كان يذود عن النبي صلى ويحمي فلما خف كفره جعل الله لها هذه الشفاعة وهي تخفيف تخفيف العذاب فالجاء في الحديث الصحيح إن أهوى مناس عذابا أبو طالب وإن في أخمصته جمرتان يغلي منهما دماغه وإنه لا يظن أنه أخف أهل النار عذابا وإنه لا يظن أنه يشد أهل النار عذابا يشد كما يشد وهو أتخلهم ولوض الآخر إن أخف النار عذابا لرجل له شركان من ناعب. من ناعب نعم من يغلي منهما دماغه فصلى الله سلامه وعافه المقصود ان هذه الشفاعه الخاصه للنبي صلى الله عليه وسلم وخاصه بي ابي طالب لانه خف كفره بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له وذوده عنه ولكنها شفاعه تخفيف لا شفاعه اخراج من النار صلى الله عليه وسلم نعم يقول السائل ذكرتم حفظكم الله ان مشركي زماننا يدعون في الشده يا علي ويا حسين ثم ذكرتهم ثم ذكرت أنهم يدعون كفارا ومشركين يقول أود لياضح لأن في شبكة المعلومات لن يستمعوا من الرافضة وقد يستدلون بقولكم على تكفيرنا لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم تكفير عيس تكفير لهم الصحابة لا هذا الصحابة الصحابة مثلا الأنبياء إذا دعوا من عبد الانبياء وعبد عبد الصالحين او عبد الصالح وهم لا يرضون فليس عليهم اثر فاذا قال الله يا عيسى ابن مريم قال سبحانه ما يقول لي ان اقول الملائكه كونه يقول يا علي يا حسين هذا ليس هناك عذاب على علي ولا على حسين لأنهم ما رضوا بهذا ما يرضوا بهذا انما المشرك الذي يدعوه الذي يدعوه هو المشرك اما المدعو اذا كان صالحا او نبيا هو يبرأ الى الله من عبادته فليس عليه شيء يقول السائل كيف الجمع بين هاتين الآيتين من حيث اعتقاد مشرك قريش قوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الظلفاء وقوله جل وعلا قل من يحي العظام وهي غمين فيها في الثاني أنكار للبعث فما الفائدة من عبادتهم إذن يقول في قوله جل وعلا قل من يحيي العظام وهي رميم. يقول في ذلك انكار للبعث من, من قبل المشركين. وهم يقولون كما حتى الله عنهم ما نعبدهم الا ان يقربون الى الله زلفا. اذا كانوا ينكرون البعث فلماذا يعبدون الله? المشركون منهم من ينكر البعث ومنهم من ينفروا البعث. فهم طبقات. وهم, وهم يدعونهم يقربونهم الى الله زلفا. حتى ولو في الدنيا ايضا. المقصود ان ليس كل مشتتين ينكر بعض. بعضهم ينكر بعضهم ولا ينكر نعم يقول السائل سوفيا وله والدة وأمه هذه كبيرة في السن فجعل عليها القاضي من يقوم على شؤونها فجعل القاضي من يقوم على شؤونها ف... فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازل عن حقها من الميراث لأبناء هذا الرجل حيث أنها لا تحتاج إلى هذا الإبر لأنهم ينفقون عليها وهي لا تعي تقريبا فعمرها قريب من التسعين. يقول رجل توفي وله والدة وهي كبيرة في السن فجعل من يقوم عليها من قبل القاضي فهل يجوز لمن يقوم عليها أن يتنازع عن حقها من الميراث لأبناء ذلكم الرجل حيث أنها لا تحتاج الى هذا الارث لأن أبناءها ينفقون عليها وهي لا تعي وعمرها قريب من التسعين. الميراث ميراثها لها وليس لمن يقوم عليها ان يتنازل ولا يملك ان ميراثها يبقى لها ويولي القاضي عليها ولي يولي الحاكم الشرعي عليها ولي يتولى شؤونها وينفق عليها وعلى من يقوم عليها يعني هذا الوالي الارثها يكون لها و هذا الارث انما يعطى لوليه قبل الحاكم. ويولي عليها ولي. ويستلم لراتها ثم ينفق عليها ويوثق على من يقوم بشؤونها. والباقي يبقى لها. وايضا لا بد ان لا بد يشتغل به ويعمل به. منميه. اما هذا الذي هذا هذا يتولى هذا هذا مستاجر هذا. يقوم بشؤونها مستاجر يقوم بشؤونها غير ما في الامر ان أن ولي المال هو ينفق عليه وعليها، ومالها يحق له، ولا يواعي اما الوالي هذا ما ليس له دخل في, في ميراثه، ولا سر في ميراثه، إنما هو مستاجر مستأجر أعطى اجرته نعم. يقول السائل: عندي اخ متهاون في الصلاة لا يأتي إلا قبل صلاة الفجر وينام إلى ما بعد المغرب علما بأننا نقضه وعندما نقضه للصلاة، فإن كان الموقد. والداه حقهما عقوقا شديده ويسب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والصلاه ايضا سدا شنيعا وكل ذلك بسبب إيقاظنا له للصلاه فما حكمه هل يجب علينا ان نوقظه اذا كان على هذه الحال سب الله وسب رسول سب الدين هذا كفر ورده نسال الله العافيه وترك الصلاه هذا كفر ورده هذا على النوعين ما كفر نعوذ كنا يفرك الصلاه يا امي الى بعد المغرب ويتعنى تلك الصلاة على كفر وردة ويصب الله ويصب الرسول يكفر وردة فالواجب مناصحته، عليكم ان تنصفونا او تأتوا ببعض الدعاة الذين ينصفونا ويكوفونا بالله ويأمرونا بالتوبة لعل يتوب من كفره من كسبه لله ويصبه للرسول ويصبه للإسلام ويتوب من كفره ترك الصلاة ويحاظر عليها له بهذا الغير لعل الله أن يهديه ويجعله وإن كان يستمع أو يمكن يستمع إلى أو يقرأ أو بعض الصيغات وبعض العشرة لا الله يا دين وإن بغى أن يؤثم من ينصحه وإذا لم يصدق يأتم من قبل رجال الهيئه لا ياخذونه وينصحونه ويأخذونه عليه لا لعل الله يا دين فإن لم فإن استمر على ذلك فإنه فإن من علم حاله من غير الأولاد يرفع به إلى الإمارة ثم ينمحهما يستفاد فين تبغ ولا قتل أستغفر الله ونعمة نعم لأنهم مرتدون يقول السائل هل يصح أن نحكم على المرأة الباقية مع الزوج الذي لا يصلي ما علمها بذلك أنها زانيه لا لا يحكم الا إذا حكم الحاكم الشرعي لأنها في شبهة الآن ولأن مثلا في خلاف بين اهل العلم الضضره العلم يرى أنه لا يكفر إلا إذا جحت وجوب الصلاة فلا يحكم لكن تنصح تنصح المرأة اذا كان ان لا تبقى ولا حق ايضا. لا حق ان تذهب الى اهلها وتتركه. ويلزم بالتشراكه. اذا كان لا يصلي او كان يشرب الخمر او كان يبقى الكبائر انها حق ان تذهب الى اهلها اما ان يتوب وان لا تطالب الفتح. تستخدم. نعم. يقول لماذا جاز الاستعادة بالصفة ولم تجز الاستغاثة بها? لنقطع بهذا أقول برضاك المستخطى أقول بعزة الله يقدس أما منادات الصفة إذا رحمة الله رحمي يا الله أن تليله لا يجوز ولأن هذا في مجالد ولأن فيه هذا يدل على انفصال الصفة عن الذات. حتى قال الشيخ الاستاذ رحمه الله إن هذا كفر ورداء إذا الصفة بالله. نعم يقول لا حكم من فعل ناقض من نواطب الاسلام جاهلا من شقه اذا كان مثل هذا الشيء فانه يعرف ويبين له وتقوم وتبين له الفجة فاذا قامت عليه الفجة وعصرته لكن ابو الجميل اذا كان جاهل مثل يجد هذا الشيء ابو الجميل فيما يفجع عليه وبياني هذا له قبل ان افتم عليه بكم يقول السائل فضيلة الشيخ اني احبك في الله حبك الله الذي يحبنا نفوه ونحن جلنا يحبنا في الله واجمع عليكم دار هنا قلت حضراتكم الله فيما سبق من الدروس ان من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع ألا يقال أن لفظ الانسان بالقران من افعال العباد ولذا فهو مخلوق ها هذا قال الامام احمد ما قلت انا الامام احمد الله من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهل ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع أما قوله هذا يعني قوله مو مبتدع لم هو سر ولكن من المعلوم أن الإنسان ابن آدم مخلوق في أقواله فيكون الخصص يقول لفظ القرآن مخلوق هذا مبتدع، سفه مبتدع لفظه من قال لفظ القرآن مخلوق قال الإمام خزد فهو جهنم، ومن قال مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع، تقل هذا, هذا لا تقل لفظ لكن معلوم أن الإنسان مخلوق. في أقواله وفعله. إذا يكونك تخصص وتقول لفظي لقرآن المخلوق هذا هذا موافق للجميع نعم. كتُورد الأسئلة حول العناشيد الإسلامية التي أصلح الشباب يستمعون إليها بكثرة. فما رأيكم في ذلك؟ أرى أن العناشيد الإسلامية لا تجوز وأن ولا شيء مع الإعلان الموجود في الساحة الآن. هنا عناشيد مطلبة. فيها تأوهات تشبه تأوهات الاغاني فانت, فأنت لا تفرق بين الاناشيد وبين الغلاف اذا سمعتها حتى ولو كان ينشد واحد تجد ينشد الاشيء تأوه مثل تأوهات المغني لا فقط وحتى ان قيل لي ان بعض بعضهم تجعلوا معها مزماء وبعضهم ايضا اناشيد في المولد هذا اعظم واعظم ربعي بالله وصارت فثنة والالراسيد الجماعية لو سلمت من التاوهاات والمزمار وكذا هي في مشابهه للصوفيه الصوفيه هم الذين يتعبدون بالاناشيد ثم ايضا الاناشيد العام فيها فيها طرب لان اللي يصنع الاناشيد حتى ولو كانت يعني مفيده مع معناه ما يتامل المعنى ولا يتدبر انما يتامل يتلذذ بالصوت متى يرفعوا الصوت ومتى يرجون الصوت فقط لا يتامل المعنى لكن إذا كانت القصيده مفيده طيبه ينشدها واحد بصوت عادي والباقي يستمعون كما ان القارئ يقرا القران واحد والباقي يستمعون يقرأ حديث واحد والباقي يستمعون ينشد القصيده المفيده اذا كان ما فيها غزل ولا هجع ولا لبس الحق بالباطل ولا وليس فيها محذور اين ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن ولا يسترسل توهات ولا مزمار ولا كذا والباقي يستمعون اما جماعة يرفعون الصوت والصوت وينزلونه هذا ولو كان معناها مفيد وجيد ما ينتبه للمعلم. نبي ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت. متى يرفعونه متى وفي مشابهه للصوفية. أنا أنصح الشباب بترك هذه هذه الأناشيد. وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي لا تعوّهات ولا تلحين والبقية تمر حتى يسبيده. نعم. No. يقول السائل. هل من قتل مسلما متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها إذا هو كافر لقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا القاتل إذا كم يجب ليس ليس إلا يستحل إذا رأى أن القتل مؤمن حلال اعتقد أن정 حلال وإلا هو معصية معصية كبيرة من تباير الذنوب وأما قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فالمراد عند اهل العلم الخلود المكتب الطويل المكتب الطويل والخلود خلودان خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الشفرة والثاني خلود مؤمد له نهاية وهذا خلود عصاة الموحدين الذين نال. كثرت جرائمهم وفحشة وعظمة والعرب تقول تقول للمكان الذي يطيل في المكتب انه اخلق اقام فيه واخلق فالقاتل غيره وقاتل نفسه لا, لا يكون كافر قال ليكفر هذا حوالك معتزلة يقول ليكفره البدع أما قال السنة الجماعة فلا يكفره بل أعتقد أنه فرقة كبيرة هو مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان فاسق ولا يكفر إلا يستحله نعم يقول السائل إذا كان ثمن التركة التي أوصى بها صاحبها في الوقت الحاضر يبلغ ملايين كثيرة ومبالغ تزيد عما أوصى به بالرغم ان يوجد انه يوجد من احفاده منهم فقراء ومحتاجون سبحان الله نعم هذا لو كان عشريه كل هذه اناشيد مولد الان هذا هذا ما يصدق اناشيد المولد الان موجوده الان موجود شباب نعم عاد السؤال انا ام بغيت من هذا ينبغي بغيت اسم هذا ها ها نعم هي نعم هو مقصود اني من الاناشيد ورسيله هذا النشيد اللي في المولد المولد بدعه كان الاناشيد في المولد الاناشيد ممنوعه من ينبغي واحد جام يقول اذا كانت تلك الشركه التي اوصا بها صاحبها يبلغ ملايين كثيره إذا كانت كان تلك صاحبها الخير يبلغ ملايين كثيرة. ومبالغ ضائلة. ويوجد من أحفاده منهم فقراء ومحتاجون فهل يجوز أن يحول جزء من ذلك الثلث إلى نيرات يوزع عليهم؟ هذا يراجع يراجع القاضي في راجع المحترق في هذا الوصية على حسب المصري يراعي شرط المصري فإذا قال أو في بأعمال البر أو أصل الفقراء والمحتاجين فإن إذا كان له درية محتاجين أو أولاد محتاجين أو من وراء المحتاجين يدخل في هذا الوقت. على حسب ينظر ينظر الشرط الموصي وينظر وصف فلا بد من منها لو يراجع في هذا المحكمة يراجع في هذا المحكمة أو الإفتاء وبينوا له صاحب الوصيح نعم يقول هل يجوز لنا أن نفرح ببعض الأعمال التي تقوم بها بعض الأحزاب الضالة تجاه اليهود لا هذا الأحزاب الضالة أقول الأحزاب الضالة لا لا للإسلام نصر ولا لكفرة كسرة إن شاء الله أسلام على الحزاب لكن إذا كان ضلالهم ما يخرجهم عن الإسلام يكونون عصاة وفسقة وداخل في عداد المؤمنين فإذا أصابوا الكفار وقاتلوا الكفار فلا بأس نعم يقول السائل لدينا في العمل مجموعة كبيرة من الكفار إذا أردنا دعوتهم إلى الإسلام بالأخلاق الحسنة مثلا فإننا نتحرج في مقابلتهم بدون السلام إذا دخلنا إلى مكاسبهم فما فما حكم العمل؟ نعم لا تبدأهم لا لا تبدعهم بالسلام يقول النبي فلا تبدع اليهود أو بالسلام وإذا لقيتهم في الطريق في طريق تطرهم لكن إذا إذا كان هذا في مصلحه الإسلام وفي دعوة فأنت تبداهم تقول صباح الخير مساء الخير واسطفي عليكم السلام سلام لا يطال الا على المسلم يقول السائل ما حقيقه هذين الرجلين البدوي عبد القادر الجيلاني هل هم من علماء المسلمين عبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين نعم علاء صالح من الحنابلة وله وله له كتاب الغلي يعرف الرجل الصالح لكن عبده من دون الله وله قبر في العراق اما البدوي فلا البدوي هذا في مصر يا في, في مصر يعبدونه من دون الله يذبح له وينذر ويدعى حتى حتى ان الذين يقال في بعض السنوات في سنه المولد الذين حجوا اليه ما يقارب مليوني اكثر من الفجادله الى بيت الله كلهم يدعونه ويعبدونه من دون الله ويصرخون صراخا بدعواته الله واما البدوي قال انه رجل انه بدوي تعالي تعالي إنه بدوي ودفن في هذا المكان وبعضهم يقول ليس فيه شيء وبعضهم يقول دفن فيه حمار وبعضهم على كل حال حتى ولو كان النبي من الانبياء ولا يجوز عباده من دون الله النوع عنه سواء كان رجل صالح او غير صالح العباده حق الله حتى ولو كان النبي من الانبياء لا يجوز عبادة العباده حق الله لا يعبد الانبياء ولا غيره نعم يقول السائل امراه حاضت وقد توجهت من الرياض وتعدت مكة ولم تدخل الحرم الى جدة وبعد طهرها ستتوجه الى الحرم للعمرة فما الذي يلزمها في هذه الحالة ان كانت عندما من الرياض عندها نية للعمرة يجب عليها تحرم من الميطان اما اذا كانت لما توجهت ما عندها نية ثم انشعت نية لما قربت مكة فانت تحرم من مكانها نعم <تصفيق> لان الذي يقول حدد المواقيت هن لهن, لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن كانوا دون ذلك قمهله من اهله حتى اهل مكه من مكه فاذا كانت حينما خرجت النبي تريد العمره عليها ان ترجع الى الميقات فتخدم الميقات اما اذا كانت ما عندها نيه لكن بعدما تجاوزت الميقات او قرضت مكه انشعت النيه فاين تخدم المكه بها نعم يقول السائل هل, هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى لا الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن لا بد أن يرى بلطي نعم يقول السائل رجل مسافر دخل المسجد وصلى المغرب مع جماعة وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا وهم يصلون المغرب وهو لا يعلم هذه المساله فيها خلاف بين العلماء. العلم من العلماء من قال انه يصلي معهم واذا قام الامام المغرب يجلس لانه معذور واذا سلم الامام سلم معه ومن العلماء من قال يصلي معهم نافله ثم اذا سلم ياتي بصلاه العشاء لان الصلاه مختلفه والنبي قال انما دعي الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه يقول السائل هل يجوز الجهر في صلاه الوتر والجهر في الدعاء نعم صلاة الوصر قرأة ليلية لا يجهر فيها لا سنة جهر فيها ويجهر بالدعاء إلا إذا كهناك من يتعدى بجهره فلا يطلع صوته نعم يقول ما رأيكم في من يصف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة لنأخذ موسى أنه لموذج للدعين المندفع العصبي المزاح هذا كلام باطل هذا كلام باطل يجب على هذا الشخص نتوبه الله عز وجل نعم وإذا كان يس، فسال الله لنا وله العفو والعافية. نعم. يقول السائل ما نصح الحديث من جل تحدد ضلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة كاملة كاملة كاملة. هذا حديث ضعيف. ضعيف. لا. ولكن قال بعض هذا العلم سماح الشيخ من الشيخ ابن مالك رحمه الله. علينا له طرق. لا وطرق يشد بعضها بعضها ويخلو بعضها بعضها فيصل السجية ويرجع له هذا الخير. نعم. يقول السائل ما معنى مثال تسلسل الحوادث التي ذكرت في بعض كتب العقائد؟ المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد شيئا إلى ما لا نهاية في الأزل. يعني الرب سبحانه ليس معطل. الرب خلاق فعال. إن ربك فعال لله. الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد خلق بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل. كما أنه لا يزال يحدث ليه ذنّا نعيم قدر نعيم إلى على نهاية له في المستقبل والأبد. فواجب تسلسل في الماضي وفي المستقبل. وأهل البدع وأهل الكلام قالوا إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال. قالوا إن الرب لا يفعل. إنه معطل عن الفعل وعن الخلق. ثم وكان وكان الفعل ممتنعا عليه. ثم قلل فجأة فصار ممكنا. وهذا من أصل لان اثبات هذه الفترة لا دليل عليه ولان هذه تعطيله للرب من كماله فالرب خلاق لم يزل خلاق ان ربك هو الخلاق العين والرب فعال وكل فرد من افراد الحوادث مخلوق موجود بعد ان كان بعد امر ويكفي هذا اما ان يقال انها فتره معطله فيها الرب هذا باطل نعم يقول هل رفع القدمين في السجود يبطله يا ليت رفع القدمين في السجود نعم اذا رفع قدم قدميه من اول السجود الى اخره بطل السجود وضع السجود اما اذا رفع في بعض السجود ووضع على الارض بعض السجود فقد فقد حصل له السجود ادرك السجود اما رفعها فلا يرفع رفع يديه او رفع اليدين او رفع اول من اعضاءه من اول سجله الى اخره فهذا ليس السجود نعم عندما لما تمثل حيث النبي سلطان أمرت أن أصل على سبعة أعظم فذكر منها اليدين والرشبتين وأطراف القدمين والجبهة والآخر. نعم. يقول السائل لدي أخص ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها فما حكو ذلك قال يحتاج إلى تعمل قال السائل ينظر إذا كان في إذا كانت مؤذية يراجع في هذا اللجنة الزائمة لسه ولابد نأت فيها في حال هذه المرأة تحقق صفة العملية التي تريد أن تدريها نعم إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابا فهل البقر الذي يعبد من دون الله ينتد لبعض الطوائف يكون في النار هل فهل, فهل يقول فهل البقر الذي يعبد من بعض الطوائف من دون الله يكون في النار قال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حفبوا جهنم انتم لها واردون ولهذا جاء في الحديث ان الشمس والقمر تكوران يوم القيامه وتلقيان في النار نعم ان عبدهما اما اذا كان المعبود من الصالحين والانبياء فان الله استثناه وقال ان الذين سبقت من الحسنى اولئك عنهم ابعدون لانهم لا يرضون بهذا نعم يقول هل الماء المغصوب يرفع الحدث الاكبر في صلاح بين العلم من العلماء قال إذا توقف بما المغصوب فلا يصح الوضوء وعلى هذا لا تصح الصلاة وقال آخر من العلم تصح مع الإثم فله ثواب الصلاة عليه اسم الغفل كما لو لصلى في الأرض المغصوبة وكمال صلى في ثوب الحليل فالصواب أنها صحيحة بعد إثم إذا صلى إذا توضى بما المغصوب أو صلى في ثوب المغصوب أو صلى في أرض مغصوبة الصواب ان الصلاة الصحيحة ما عليه. عليه التوبة من غصر. ورد المظلمة الى اهلها. الصلاة الصحيحة. هذا هو الصواب.